الحمد لله رب العالمين والعاغبة والمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلىهم وصلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعض قال المألف رحمه الله تعالى باب الجامع النفلي نفلي باب شيخ منه يبابها في الغزل في الغزو دولماتك هذا النفلي او فادى لرهبه ينفال او ما نفلي ليراهو لا فضحيه نونك يا فادى لبدوي لكن لوقده مشهور كا باب الجامع النفلي ان ليراهو لبدوا haddii la raxaybna waa waahidul anfaalo nafliga waxa laga wada marka waasiyado madanba fasilmeena hada ay ugu damaan inta kala dhawayn daxsocnu nafli waxa la yiraahaa qofku marka soo xawayaan wixii kasoo haray ee marka suxawe ay qaybtiisa markuu qaato wixii dheerada ee marka suxaweyaan la siyo ayaa marka suxa loo yaqaan marka suxaweyaan nafli ah nafli balidaa wixii daabada waxaa leeyda marka suxaweyaan nafli waanta dheeradka la siinayo taas uu ka wa ana waajibku zaid ka yaxil weeyaan wa sida wax zaid oo daraada oo shaygi waxa loo baahan qeeradka ayaa naflayda qaalada xinuulla taala wuxuu haddhana yahya an malik aan nafi ana abdullah ibn umar an rasulullah sallallahu alayhi wasallam anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba'athaw diray fiha ba'athaw diray marqas khasriyatan alayr an nabiyyu sallallahu alayhi wasallam faqanimo wey soo qanimay sam ee bilan geel kafiir san oo farobanan fakanu waxa kaano waxa uu asuumaan um qeyb hoogu 12 bu'ir aan laba iyo toban qorbay haayad ama 11 bu'ir qow iyo toban qorbay uu qaati wan naf lo dheereysii bu'ir bu'ir hal hal قال <تصفيق> هو حديث البخاري المسنوي صارهن واي و قال حدث حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الانصاري انه سمع هو سعيد, سعيد بن صيب يا سعيد بن صيب ويقول لي كان الناس قد وكانوا في القزوي دولماتك اذا اقتسموا مركه قيب ثمان غنائم من قليم ويمك وكان يعدلون البعيره هلكه و 19 neefo ariya yaani halkii aw iyo qonna faariyaas ku digma qofku wuxuu qaadanayaa mahal awda ama 19 neefo ariya waxaanu nusu labadii ka soo saaray hadalku waa amru sal amru sal fiir mar qawsna qalamna ligu wuxuu yiri fil ajiri qofka ajiri ka ciidanka fil qasboodnimada waa ye fi aljiri في uu danka fil qazwi dulimaad ka dhaxdiisa in ka inuu saw in kaana haddu yahay shahiid alqitaalada dagaalka ki haadiray wakaano ha macaan naas qamuuqa hinda alqitaalada dagaalka dagaalka agtiisa wakaano waa xurgan mid xur'a falo wisaga waxa uu sugan saamo qaybtiisa u leeyahay wa in lam yafal dalika hadduna si la samayl خرمه هو الضون هي لما رخص اما هو الضمربع قيب <تصفيق> ما قادنيان لكن يربا لو قريريا حين ولو قريريا حسدا شويه الله صلي عليه ت الله ابو داود كحبابهي سان باب يره باب الغض خل النساء اليداء وباب قريرك دوار كان ير لو قريري وهي الله صلي عليه ت <تصفيق> marxof sala hosaf muwal saxna lay illa lam yafal waya saabta madalisin hani lesuuderna yisabta wuha ninkani inta waso qaadanaya iyadan bulatiga ya moogtaay suusaas maaha iyadu leecay ya murqa xalku marqa waxa weeyaan intii waba qaybteedu way qaadatay waa qismi ninkeedii be kamitaa moogtaay laa waa abdika laakiin la yiraaho dagaalka hataa ay gaso oo ay waxaan gaalada na kasiiso waxa weeyaan waxna raasxaawiyan waajiba iyo qaliimo amalayado qayb laasiinaya kuwaye arabaada qol una qosburto balay ki qaba haddii dagaalka koma suugnaane waad aanu wax xaqir qiyaan alla yiqso inaan qayb laga siinin illa liman sheed alqidsana dadka murqas xayn dagaalka haadirnimu yaane oo meel ahraar ku xaqta waliba tana adoon wax taado dagaalka haadirno noo kaadi la leeyadi laftada inuu qayb لكن ma idmaam maamulusu wawaafsanu adoonku mar ku daaqalka galana waxba la siinaysku waafsanu waxa qaba sidan imaam maaligu yiri adoonku ina la siinay waxa qaba marka subaxan wayaan asbartu imaamtu saasaysku waafsanayo abu hanifa maalig shafi ahmed al kasim madaniyo walaa ala madhhabi al jumuuru wa iyya wakii marka subaxan wayaan qanwada qaar khammin ee wax laga siinayo ayaa qabaan marka laakiin waxa sax waayaan waxaad moodaa inuu uugbin yahay marka sax waayaan xagga jamaahirta iyo ta iyo tamam oo labnoodu ma shartiba isla hada sheegineey indal jumuur ba asasa waxaan sheegina marqa oo ama haddii aan tan gabadha uma yina dagaalmi waxa la siinaya ma jiro haddii sadahilku ayaa xay sinjireen dagaalka way haadir jira dagaalna waxa wayan waxay sinjireen marka dhaawac ala diriyo xilaha sodanbay daweyn jireen biyahay sinjireen marka sax wayan waxba ma waa wala dadka jira ayay ku soo galay farisaan saxafta oo qaliye jilaan iska si xanjilal ma'yahallahu salatu alayhi wa sallam laakin nimo leeyda ibnu habib oo malikiyada kamid ah ayaa isagu wuxuu qabaa waala si marka waxaa weeyaa qadkhiga visionyada walasiinaya oo xirbaal loo goynaya iyo marka saxwaayaan saana marka uga caajisib khayraat wakar baabu mahabbaa sheehu baabu masruu baab yallaayay jibuu fihi al-khumsu khums kuna ka waajibin fi jawlan macnaa waxaa weeyaa imaamalku xileeya waxyalaha khums kuna ka waajibay sida wa hiraan sayga sayga iyo qaniibada herta kala dugan qaniimadu waa gaalada wixii laga soo qaato biqitaalin saygana waxa layda gaalada wixii laga soo qaato bedooni qitaalin haddaba gaaladii hadii markaa wixii bedooni qitaalin laga soo qaatay isdhiiban shan meelood لكن المشافع رحمه الله تعالى رواية عن إمام أحمد أيها وحيد طبعاً إن لقد بحنا يمرقص حواياً خمسكا مالك مالك فيه صلى الله قال مالك الحوري في من قفي وجد الله من العدوية عذوك على صاحر البحر بدح يبتيد المرقص بأرض المسلمين مسلمين تنقصوا وفزعموا أي الشياء قال الله سأنهم يجد تجارون ونعصطون أيهين وأن البحر ضدنا لفظه من صاطفي ولا يعرف المسلمون مسلمون سنبقى أين قرون فاستيق ذلك أرنك أرغمين تيسا إلا أن مراكبهم مراكبتوذو تكسروا إنا الجدفتين بأرقان ويعرضوا أي آمين فنزلوا أي دقين بغير الإذن المسلمين مسلمون تيقونوا إذن أراوحا أرقي يعني كبيري annada qorol aan murkaas xaw iyo badin bay kasoo baxeen badin bayo la ila raadinta ay ka dhabtay waxa weeyay alaabtiina ay ka ruxmatay oo maashan taagan baalax marxas waxaanan dagaalumaa naasuun nimanta ganacsi ahay dhabkaas aanay seesayna waxa lagu sameynaya qaara waxaan rqiyaa binaan dalikasi bil imam imam qanun sunadi و ايها اللهم صل عليه طوال وغير مرقى ولا ارانكما اركا يلي من اخذهم ضفقه الصوقب تفريع من احذول وخمس محكوم الصوقا حدله صوقب او خوله ويه وخي او الله لا سوقاد خولها نوعاسه ادم خمس لجبب حين يابو عن شيخنا سيدنا باب ما شبا يجوس وبن على المسلمين مسلمين تاكلوا ولسان كيسو قبل خمسه ان كان لا قيمنه شانميله انه شانميله با لو قيمنيها اصر ميلوديا اسكله داتكي مجاهديين تي قريبا سو قاتبا اسكله نشه عليه الصلاه والسلام kudibna waxa weeyaan meesaha sanadba shan loo si qaybiya sahmul lidawil qurbaa qaraa nabiga sallallahu alayhi wasallam madan isla keda qaadanay waxay sidoo kale xaraami ka tahay khumskaasi la qaadan jiray iyo wasaamul ibn sabiil musaafir uirta ilaa wasaam murqa suhaweeyan liyatama agomaha wakamurqa ila shan qaybba ba loo qaybinaya mana sidangu saxsalam yiri anigu waxaa weeyaan ee intan wari la qaybinan khumsiga laga dhaxsaarin wax laga cunoo ee maxaa laga cunii kara banaanta laakiin in qayb iska ay yakula muslimiina muslimiinta inaan qidaa dakhli umarkay galaan qarbal cadu u yado ruukiisa min baaami ibraashin kooga ma wajiduu xeelad midalkaa kulli dhamaanti qabla an yaqaan tuna ku dhicin khor fil maqasimi qaybinta wuxuu ila maalik radiyallahu taala waxa la u xir qashin hoodan way socon karaa laalani markii waxa way la qabsado waxa la sameeyay ka dar qashinta meesha iska yala khoraarta meesha hawla noo caaso hoodan lo abeyelimaayo cunday raawshada walis cunaya baye lo abeyeliyo walaas samni madqas arintaas waa baahnaa in la qaybiyo leeyahay imam ku rahimahu allah ta'ala mas'aladana ijmaac waa kusugan waxa soo noqlay ijmaaca haafid ibn hadal asqalani al ضل علماء بدل ما اسو نقله اخرى سده قاضي رحمه الله تعالى وهو يكون اجماع العلماء في المساله ايها انا البخاري لمرفص صحويا وفسيخيسه كسواري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر وهو كنا نسيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه يعني وحانوا مدخانا دون كو يهلن ملبكيه مرخص صحوه عنبكا مرخص قنيمه كما نادل دين وانا اسخو جنني الامام ابن في المحله ومساله كما رقمي قال ام علي خواري وانا انا ارى المحلى بالاثار واكتب يا با هواي باخونج ذهب موحه دور كتاب نك سيفعن مطالبيه وشهد بنقم فير افر كتاب المحلى بالاثار من حزمه ايه مرغس حويا اللهم صل على سيدنا عليه طولانه كتاب رساله الصنوه كبار الامام البيه قضا فينا تعالى كتابك الكلام مرقص وحاوة إياه و أبو أفر بيها إما في لي يا مرقص إذا مذهبها ليشتر رحمه الله تعالى وقل ما حزمي لي رقص مرقص وكتاب آدم هيموة جدا qaalam yarigu xur iyo aniga aniguna araa waxaan waxa ay alimada geel iyo walbaxar lada iyo walqanama aniga bimanseelada dacamo ragashinka una lamidihiin yaa akulu min nus iyo muslimiintu ay ku cunayaan dadka oo markay galaan ardal cadduu cadduu rukiisa kama yaa akulu min dacamo ragashinka sawuga cunayaan waayo walu an dhalka kaas walu hadii an dhalka kaas allaay u kulwaan lagu wa ذلك godaalisa arngasood dib ilaahay bulduu ciidamada فلا baaxsan wax dhibaatoobaad khaybima uu kale wixii laga cunmiidaa ilaa ka kulli dhamaanti ana wajiga ma arofu si walaa san loo cunoo walaa arumaar khaybiyay in yaddakhlo ahadum waxinu ka kaaysado ka kaaysado midalisa arngasheen waxba oo yareejuu lana noqono yee bihi sheyga ila ahli ehel fiisa mas'alaan imaam maarid rahimu allah ta'ala wuxu leeyahay geela hataayadan so maxaa haddeen aswaar iyo alaska qasho amana af ma yinta badan ba la iska xuna dib malabuleeyahay mas'alada sidaas ayuu ku wada rahimuullaahi ta'aala imaam Malik hinuu go'a faksana mas'aladan imaam Shafi'i yaraglaniba salaamuhu ku diidan yahay rahimuullaahu ta'aala hayeeyeen murqa asxaabta ama dhakarto waxaanu u dilli shadeen murqa asxaab weeyaan hadith bukhari gaar toow dilli shadeen waxa haye كدبنا يضعون للقائمين بأنه غنيمته وحاوه ينحو عليه وقالنا بل يدي ما نتاغني نبي صلى الله عليه وسلم وحو أمري من الذي يضع لقنبيه ومرخص حاوهيان لطورة مرخص مرخص يصوي علو كينا وحلا يهي أرنطا وحاكل إحمدنا يعيذنك متكروه هذا الشيء يقول حلا يهيي مسألنا كلام ما يشتعله وحاوهيان جماهيره العلمي لكي مقبع مسألنا نسبة قبل مسألنا كلام ما يشتعله وحاوهيان بولا يهيي maamka marqa soo hayaa على aad u qeyb qaadato dadkay soo falanow ogolo ee aniga هويابليا صنا مالك مالك حلوويدي عن الغجل من بالويية من قال يسيبطنا عمل غشان كية في أرض العدووي هذا عدو ولووكيس فيأكل من ك و تزود صقانا هي فييف ظل منه شيء شيءوكس ية هيسل الله موص حب وؤحية آف في كل هو الأنا ففي اهلي اكبحي إه سير قنا او بي هوبي قبل أن يقدم ت الجكار بلا دهو الدنكيسة فينطفعه كوانتفاع بثمين لعكتسة قال المالك الحولي إن باعوا الدهو بيهو يساوه في القزوي دون ماتك الحديثة فإني أنه أراوحا مارخية أن يجعله يليله ثمانه لعكتسين وقدره في غنائب المسلمين مسلمين تغنيبون ينكوذ وإن بلق هدول اللقاء به سقب الشيقة بلا دهو الدنكيسة هدول اللقاء لنا فلا أراو مارخية بأسا ونحن باتاء أن يأكله من نعنه أو ينطفع به كوانتفاعه اذ كان مرقويه ياسيرو ميدفود تافي مجير مرقويه ده تافي هنا ادو ليتا تافي شي حقير قالي ده و اي الحقير الي يصير صاحب مختار السخاح اي قوام قرخاس و اي ay ku sheegan qawami sooda Allahu subhanahu wa ta'ala baraynu ka قال قال وذا طازا اه شو صوتها اه قال راحين والله تعالى بابو ما qabla an yaqa'a al-qasm qayimtun tan ku dhicin khor min maaski kamida asaba al-aduw adaw gaasibayn fiiri tarjumaada adigu fiirso baabu mar shay bu bab yahay shaygo yuladdu mar qas xawayan cindiyo qabla an yaqa'a al-qasm qayimtun tan ku dhicin khor min maaski kamida kaddibna muslimiinta wa guulaystay oo gaalada waxay sameeyaan wixii qofka muslimka ay ka dhaceen baa hadana dib uga soo ridan yahay gariimada lagu darmaa qofkiis kala haba loo cilmi macna ay ku koray ka dhaceen gaalaba noocaanteen wa salatu wa sallam wa hadathani أن عبدًا الضان واللي عبد الله بن عمر أصغنا ذي أبقى من بحث ذي وأن فرص, فرص والله يسعى أصغنا ذي عارئن وعروا بحث بحصدي فأصابهما المشركون عروا بحث ذي يعني يعني هربة فأصابهما المشركون قال ذي بأسيبه الضان هي فرصيبه لقال ذي بأسيبه ثم غنيمهما المسلمون حدنا قال ذي مسلمين تباكسوا غنيمي سي ولو عليين قال عبد الله بن عمر بالله علوي وذلك كما سنه قبل أن تسيبهم المقاسمه قايمت انتو خديمت قايلنا قايمين وكا حديث البخاري وصوصه في كتاب الجهاد والسير قال وحوة. قال مالك قال يحيى وحو يري مالك مالك واملي مالك, مالك يقول له فيما يصيب العدو العدو وحو يصيبه ومن أموال المسلمين مسلمين تحولوها كمذا إنه شأنك حويا إن قدرك هذه الله حلاله قبل أن تقع أن تكون لعنك في الحديثة المقاسم قيبته فهو رد واعلم على أهليه في اللوحين ليا وأما ما وقع ذو حيث في الحديث المقاسم فلا يرد على أحدهم قفنا اللوحين ما يوقع وآيه التفصيل بوغالية وحييري هذه مرقاس حويا ay markaa wixii markaas ay dacado oo qaybintii ay ku dhacdo nooc ilmuu qofna hadii aan wala qaybintan wala qaybintan haddii qadansa lagu dhigana waa loo cilnaya xanafiyada imaam ahmadna sidana ay qabaan wasiban waxaa qabow kala salaafka umar wuxuu khataabiyo sulmaan al-farsi iyo laith bin saadi al qaslan ka sala galin bay qabaan oo haddiin mar qasuxa wayan la qaybiye sheegi nimadu kasoo noqdo male laakin baa wan la qaybin wari wala soo cilib waayehi ayallahu subhanahu wa ta'ala ولاما حاز المشكون مش الك أيقب صان ولاما الضوم كسي في المغنيمة هو المسلمونة مسلم بعدضم صغني قال ما ل حري صاحب وقف فييسكر حبا او لا أقدروا به السجة بغير الثمن العجل عن ت ليب ب ما ي عن و صة بغير الثمنل لاغل عن تطائ وَآيَّهِ وَلَا قِيمَةٍ إِيَّ قِيمَةً لَأَنْتِلْ وَلَا من إِيَّ مَقْلَوْ لَأَنْتِلْ ما لم تصيبه المقاسم ما لم تصيبه ما لم تصب إنتين أسيبه هو أدونك المقاسم قيبنته فإن وقعت الضيف اللعن في الحديث المقاسم قيبنته فإن يانو أراوحنا أرقيا أن يكون الغلام walan ku inoqsoonaada donku li sayidi sidkiisa bisamaan lacag ugu sunaadii shahad u doono oo waxa loo oran deeway haddii dhacday oo la iibi waxa wayan waa la qayb usadaye kasoo iibso oo lacad bixi marqa oo qofkii la tofaal siiso ma qiimtiisa ku dhacday qofkii marqa seena wax waliba نمع في أمي ولد في أمي ولد الغجل من إسلام توقيت المرشلة أمي ولددها نمع في أمي ولد رجل من أمي ولدده وأضعنته قبيل أطلع شيء يعني أمي ولدده وإيه نمع في أمي المسلمين, المسلمين حازها إسلام تحسي قبصرين على المشركون قاله ثم غنيمها إسلامة غنيمة أي صغنيما إسانا المسلمين ومسلمينتو فقصم اللقيبية في المقاسم وحيال اللقيبين يدحرسة ثم عرفها وقلت سيدها سيد كذي بعد القسم انت اللقيبية كدم إنها إيض لا تسترق لا تسترق لما أضوى سنكره وأروا وحنانك وأرقيا أن يفتديها الإمام إمام كأنه أصافرته لسيدها سيد كذي فإن لم يفعلها دون سمين فعلى خدون السديين منحينه فعلى سيدها سيد كده وحاقه ان يفتديها انه اصاف التمرقاس ولا يدعها وركتين ولا ارا انكما ارخيه للذي صار لاوها تلهو يسغا ان يسرقها انه اضنصره في حقاقيب تقيبتي سي اي نقطتي ان عبد الحسن وما ارقب يري ولا يستحل فرجها فرج يلن وحلا شبناني وما اركو ولا ارى عمرقيو الذي في صار له يواتي اي أن الطريقه هاي ما ادونصوا ولا يستحل فرجها فرج يلن وحلا وانما هي يدو بمنزلة الحرقه قور حر او كلا ويهان لان سيدها سيد كذا يكلفه ولا لو كلفي ان يفتديها انه صفرته اذا جرح المرقه واحد فهذا قاس بمنزلة ذلك كابر جدي سوئيا فليس الله مرقى مبنانه أن يصلم إنه مرقى أريبه أم ولده إسلام تيسا تسترقه إلى الضانسل ويستحل إلى حلاشته فرجها فرجه إذا يعني مسألته وحاويين أم ولدده وحاويين قال له أيقاف صدام كذبنا مسلمين تعيسوا غنيم إسان كذبنا لقيميه كذبنا أن من, من, من عن تيسا كل عذي من قاس ما عده سنكره ee iman ku soo furto oo ka dib uu keeno hadoon iman ku soo furana min qasid ka aha inuu soo furtaal arxama inuu soo furtaasagu waa yahay xaqte lama taalo laba dhinacba dhinac waa dhinac oo ta sheekhu sheegay wax weyn hadii ay dhow aqrisada wax dishu hadii la xidho de wax waajib ku ah dhimisirta ilharg iyo taaganta bicibaar imaasay kuunu oo waxay sugeysa kaliya ninkan dibashadiisa iswayso maalkay nafto saaw uga baxdo xar weeyaan inta kaliya naftay ka baxaysay sugeysa albaabar ay ku diltaan ya allah waas kaaysa wa suugir laa waa yee maalkay ilsa nafto uga baxdo waa xurmada qas allah adhan ma qani اللهم صلى الله عليه وسينا مالك ومالك وحالة ويديه دكتر ارعي حلاثة وصعدة وسينا مالك ومالك وحالة ويديه عن الرجل المال ويديه لن يخرجوا بحيا الى ارض العدو هذا يقرروا كيسام في المفادات المفادات المفادات معناه انه بط صوفر طو. مفادات وحالة ضد صوفر اياه كالالذي بطدتك حطي المفادات كانت صوفر اقتربها او في التجارة قناعسي faya staru usoo yisna ya al-hurqani khurqa min hurso usoo yisna ya wal abdamaadon aw yu haban ilahu wa law jibinaya fa qalo hur ama al-hurqmiya fa inama istaraahu bihi wixii uu kusoo yisaday deerum calaydi dinbirkutay galadi diba qabsatay soomaa sabab u aqbux dibixii uu soo qaaday soomaa lacag saynuma astaraahu soo yeesade bi shaygas dayn uu alleehi dayn bu ولا ku yahay walaa is taraqba marxa suha wa yan lama doonsan karee isaga waa xor wa in ka uu hibaalahu haddii ween ka wa in ka haddu yahay uu hiba ki loo soo hibeeyayalahu isaga loo soo daayeyu fa waa xor wa xorun walis alleehi duushisa maashay wax boo deen lagu male guri taano markii waxa wayan loo soo daayee bilaash loo soo daaye ayaa isma'eel oo lacagoo abal guud ayuu bixiyay fa huwa inta ila alaqti dayinum ala al xurqi ka horta dayin bay ku tahay dayinum ala al xurqi qasb xurta dayin bay ku tahay markaas dininzila فإن سيدهم سيد كيس الأول إهرى يا مخير للدور قل ليا في الحديثة إن شاء هدودون أن يأخذه إن وقاته ويدفع أرده إلى الذين يشتراهم صيب سذي ثمنه العكسة أرده فذلك اللو هرنقاسه بنا يهي وإن حب هدود جعل هذا أن يسلمه إنه أرده أسلمه أرده إيام وإن كان دويا يوهب الله كيس الله صيبه فسيده الأول سيد كيس يهرى أحق به سغاه حقني أبغان ولا شيء عليه شيء يدو شيء سماه إلا أن يكون الغجل منك إنه يهمه يعني أعطاك بحية فيه الحديثا شيء شيء مكافأة من أبا القدهم بحي فيكون وحانيا ما أعطاك بحية فيه لحظة لغتبك بحية غرمنا وحانيا الدين بكوة حانيا على سيدي سيد كيسا إن حب هدو جعل هذا أن يفتدي waa yahay waay fuud baa laqmada laakiin waxa qulaasaynaa aad u dhageysaan nin muslimiin tii kamida ayaa baxay wadankii cadawgu u jeeday wuxuu u tagay inuu dad muslimiin ah haystaan inuu safurto ama markaas waxa weeyaan dad muslimiina ma wuxuu u waxa laga qaadayaa kan la soo furti laftiisaa ayaa bixi lagu oranaya hadii mar qasxawayaan lacag aan laga bixin laakiin oo sanadii mar qasxawaya abal gudiyo waxna u caansana day haduu iska dayana isada u sababtaan haduu amma adonka ku yimid adonka isaga xadii lacag uu ku soo fuftey lacagta asaytiisa laga qaadaya maasaytiisa ladoorgalo waxa lagu oranayaa deen lacagtiisa ka أما adonkagi qaado amma adonka iska daa laba lamidun sameeyo wal oranaya hadii bila lacag uu ku soo fufteyna wuxuu sameynayaa oo ee waxo markaas waxa weeyaan bila hadii waxdeena lagu malayn hadii iyo raabal guddu ka dhiixiyena inta abal gudka oo isaga murus suurku soo furay lacag kama oran bixin laakiin bidaashba lagu soo furay bidaashba halka lagu soo siiyey isagu wax markaa ihsaana ayuu iska bixiyey inta ihsaankaadu u baahdo qofkan inuu fi salabii mar في waxa weeyaan ee hubki fi nafli deeraysiinta waayahay salabka waxa la yiraahaa fi salabii wa was salabka waxa la salaba hu salban ama salban laa la yiraahaa markoo waxa weeyaan gaalba ziyaada somaha ganimada qofku uu qaadanayo way u dheer tahay macna ganimada dadku waa kala simayahay laakin waxa u dheera hubkiisa iyo dhalkiisii alaabtiisi xataa du lacag dollarro far badan hadduu ka dhexeelo waxa weeyaan waa isaraas kale asraallahu mustaa alaayhi tirnaa والله هم صلى حديثا اصل ان هو سوسا لا وحدثني يحيى عن مارك ها اللهم عليه وسلم يحدثني يحيى عن مارك كو عن شهاب الزهري يبو كو وريه ايحيى امره ايحيى بن سعيد الانصاري عن عمرو كثير بن افلح وايه عمرو بن كثير بن افلح wa amar qas xuwaayaan mar qas ah allahumma salli ala tulang imam waxyiraahan hadith muwattaan kitabka muwatta amar binu kathir kaasi waxyiraahan mar qas xuwaayaan kuma le illa hadith muwiyan nabiyina ahin laakin ta'lis muwafaqsan kulli swa'a muwafaqsan kulli balan su'ana mar qas أبي أيوب الأنساء ربا حريي أمام النساء واثقة بيلي وأنا تابعي الصغيرة من الحبار رحمه الله تعالى لكن حوري. تابعي ما صغيرة ما هي تابعوا تابعين توقفوا جلابوا يأطبعوا تابعين وإياهم بخار إنها الحديث كلي وكل إياهي وحاو إياه اللهم سعى عليه تنار خابقوني وكاثر جمالي سوعة كيلدون ان شاء الله تعالى من حجر عصرانك تاب في صلوه تعجيل المنفعة هي تهذيب وتهذيبك إذا كان يقولون أنه يشاء الله وتبارك وتعالى حقاً لك وردت تهديمكم تهديم جلوك تدبعص في حالة أفر وغلية الصياشة يا صدح وقلوا يا صدح عربي محمد بكوري أبي محمد مولى أبي قتاته ناصر عباس والإله أما يمعياش نوال إليه مولى أبي قتاته أبي قتاته حري وقالوا بكوري وقالوا بكوري مولاهم الجاسبوا حقيقة ما يمعين بيناتهم waa jiraahan majaj aan weeyaan oo xaqiiqatan maah sawf waxa uu laasib yiraahaan aad buula socon jile warkaalka kaana ma adoonkiisi oo kala modisay waraasoo la socon jile sadarkaad ba muula bi qataat loo yiraahaan anoo la qaxdano ruu xaqiiqeed oo ka diiraana khaldune ana bi qataatbeena radbuuye fa warkaas xaq ah inuu qalo wuxuu yiraahdaa waxna ahna ma ahay rasuul la rasuul ka miis sallallahu alayhi wasallam كوسامو كيسددا سوو مغرن سين اه هناين وايح اللهم صلي عليه يذكر ويؤنث بيدها لمرو ولا ديه كرام ما انا سنه الرساله امام الحموي يغير خيرهاين وابي بلد يود حتى ولا قصه واحد كدغي ويداه لاباس كدغي ويداهين ملخاصه balan ga su'aan الله imaamu yaqub sulxawi rahimahu allah ta'ala ftawlis mu'jam albuldan khala ilaaho jilka la safha 352 muxaynaa 352 laba iyo toban mu'jam albuldan yaqub sulxawi wuxuu hore falan maal saqiina marka aanu kulanay karnaa muslimiina muslimiinta waxa waat jowlato habad woreegitaana waaye allahumma sallahu alayhi saxlan yaana wii جولتهم ما يعفن حدو و خا نقر خيمر خاصه ويا الجوله يعني مربى المسلمين ديال الجرائم وكوضا مرقى حزيمد يا جبيتان كي بفكو كدفون وايه جولوك عبده مرقى مرباليت و داي المسلمين تو لا يدي معنا wa sidaase qaalawu wuxuu hori faraayid murkaasaa waxaan xanqalxay rajul annu umay al-musrikhina qaalada kamida dadala la fuulay rajul annu inkale umay al-muslimina muslimina kamida sayfti la fuulay qaalawu wuxuu hori fasta dartu law xaga dhamma xaymido khirsuudagi hatta ataytu fas saddaqtu lahu wa ana sawadeegay hatta ataytu la khay min waraahu min waraahu gilaashis فضمنني ويا انا و خي سو جيتاي حار خلينا نقرا فضمنني سو ها فضربته بالسيف السيف فانقضت على حبل عاتقي حلكا مرق سحاوي تونكي سخرجيسه كلحت ايان كو جوي بوشه واي حاجه دبتها في بصا وصوت فضمني و إصاب بما معناها و إصاب قودي انت صاصو جيو كاي سو قفت ويهيان فضمني و سو بقوديه دمتم هو كو بيا ني تك الله وعليه اللهم استعار وحوى بما معناه شده كشده الموت وكوضع اريق القفص المركي غير الى سكلاد كو هيا سيده عمر قفص قفادو قالي اريق يرقفاد كان ka dareem wiya farqas guleyo lahay geeriman بالانو غسوانا و خوينا مل قفدن وجدت من هذه الموت كتبت ربنا كده حديث وانا كنت دونها واي اسم هذاك الموت قال لي اوصل يا شمنكي فارصلني مرقس حوايان سمي لها انتك نفباس تيب لك علي سمح تصحي <تصفيق> دايس <هيد> واي الله <هلها> اصعن <مستعاد> كنته ايش كنته ما ظهر مرقى <تصفيق> واصل اسم المرخس فارسن المرخس و سييد اي مرخ قال و هو اي و قال و هو في فلقيص عمر و قضا بانكمي فقلت ما بال ناس ان داتي حال دودو ما خي قال و هو يري فقال و هو امره اهي و الى حكمكيسا يعني داسكم خا كو داي مرخا وقدر الله بك ودا خا كو داي داس كان الله و يان بويد معني انت جرتان قيد زباي بو oo waxa weeyay markii hore dadku wuxuu ka dhacay waxa ay yiraahdeen maanta wayna farbaana 2100 daahay oo taa 1000 oo miidina ka yimid iyo 2000 oo ka dhaqacay markaa iyasiiddeen in oo gaaladii la soo qabto la wada waday oo safamno wayti ay kamidahay inay baahay kadib waxaa dhacay markaa ilaa ka waxba soo mahdo wax ilaahay maamso iyo waxaan badan oo badan la noqaan ka maayo yar la noqaan ka maayo kaddii ilaahay subhanahu wa ta'ala marka taas soo tusay waxa dadka markoo la jabi mar fi hore oo galu inta ma yar wax galay xir ah ayuu markaa waxa ay kamta u jeesdeen markii dambe laakiin mustawiintan ba guuleystay markaa waya wax لقد نصرك الله في مواطن كثيرة اما لو فربضان بلحيبن كالميه سبحان وتعالى غرغاري ويوم حنين ما ليس حنينه ويدين غرغاري الاهي اذا اجدت في مرقياب جلست كثرت سكن ثم ان الناس قد يرجعوا وينقدن فقالوا وحينهم ثم ان الناس ثم الناس يرجعوه ينقضونه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وحير من قتله قصد دلي قد شيء لنقف قد شيء ومس شذا فاعله معناه فمفعوله وياه مقصوله وياه معناه لو ايصمت عليه دشيسه بهينه مرخاتي فله السلب وهو كهف فيسيه الااتيسه قال وحير ها فقمت وانا استاغي ويري قال وحير من خاصه وياه ابي قتاته فقمت وانا استاغي ابغتاته وياه فما قلت وحان واي. فقلت وانوس خبرته ابراه من يشهد لي يا ايمر خاتك عيه ثم جلست وان فريسي ثم قاله حوري من قتل قتلا له عليه بيينة فله سربه قال وخرج فقمت وانا من يشهد لي يا عمر خاطئك عيا فمجلسهم هفاريسي قال ذلك هذا النبي الوسيع الله عليه وسلم الثالثة تمرضت دحت فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويري قال وخرج فقت سست عليه القصه فاستدوا القصوده فقال رجل من بايري من القوم قومكم كيمدا سد يا رسول الله رسول الله يوم فقال رجل من من القوم القوم ككمدها من وما يشف لي مركع ننك ابن حجر عسقلان وحوري فضح البارية لم أقف على اسمه لا يعيس ما ذو لساق ابن لكن الإمام الواقدي رحمه الله تعالى ايو الشايقين ننكا الأسود من الخزاعي إلا بهدري ايو الشايقين مركع لا تواحكوه رماني صنع رواية البركات بواحد الشايقين نرهي قراشادها يعني ننكا أسود من الخزاعنا نرهي قراشاد معين وهي اللهم استعمى بل هتسكى سواء نقاطيك السعو الحولي مرخها سحويا فقال الرجل بارية من القوم كميدها صدق رنبوش يا رسول الله وصلاب ذلك القتير كأو الدلي ألابتي سينة عندنا وقت عيدة الله فأرضيه إقرها لقلي عم حقي سينة رسول الله رسول كلاهي ألابتي أنا إستيه إقسى ملسين منك نوع وحكا لقسي انت على عبتها يقولي كوائي <تصفيق> فقاله بكر بابوحولي اللي ما احفى ماشن جوغان لقبت ها الله إلهي من قرد أرطيه لامي ها الله إلهي من قرد أرطيه هذا هو ووذي بين نعيب والله معنى ذو لا والله إلهي من قرد أرطيه إذن لا يعمد أقس المايه إلى أسد اللباح ومن أسد الله اللباح يذ إلهي كم مرأة يقاتل كدل أرنامي عن الله إلهي سبحانه وتعالى يوم رسولي رسول كيسا ta faayo ninkii ka hadana salab uu hubkiisa u kusiinayo ma dhacay kartaa inuu rasuulku libaahi libaahi raahi kamid uu qaso oo dadkii Ilaahay u dagaalamay inuu hubkiisa ku siiyo taas waligaa ma abuurin faqada rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri sadaqo run boo sheegay faadisi iyahu isaga adaal urhal galinay faadanihi markaas uu u siiyay fabdii cir cad cir aadanta ii okay biye saxaabiyiin loo diray Xaati ibn Abi Baltasa ay ku soo digtayda Qur'aanka ayay u halbeena aamano laa tattaxidu aduu wa aduu kum uliyaatu alqayna min wada ayda asurxa saxaabiga ku soo digtay Xaati ibn Abi Baltasa ayay marxa saxaabayaan oo ka ibiye sagaal wiqiyo todor qirad mo ka في بني, في بني سلمة كيب بني سلمة نحضر لكي يبسري فإنه يسقل لأول مالي مالك يقول ريبوها تأثرت وعن آس آس طيب في الإسلام إسلام ولا حديث مالك أسر مال بيقول ريس وعن لا تأثرت حديثي بخاري مصنباس وصار وحدثني عن مالك عم الشهابي الزهري عن القاسم بن محمد العبكر الصديق أنه قال وحوري سمعت رجلا ننبان بقلي وحدثني عبد الله ابن ع... يسأل ويدين يا عبد بن عباس عن الانثار فقال ابن عباس وحور الفرس وفرسكه ومن النفل وحيره قف لو وص... دريسه كميده ايوس وص... مايا اوكينا خلد ان قرانك لا يسالونك عن, عن الانثار قل الانثار لله والرسول واصلحوا ذات بينكم وادعوا الله ورسوله ان فاش الى قرانك ووشيغ و ما حي ويدي عبد الله بن عباس وحور الفرس وفرسكه من النصف لب كوميديا حي نفل لا اله الا الله قرانك كوشيغو كوميديا فارسك وانهي و الصلب قف قوبكيسنا ميل نفل كوميديا هي قالو خوري سماع دار فقال الله عباس خوري قاليك ادم قال رجلين خوري التي امفاشا الله في كتاب كتاب في ما هي محيت هي امفاشا فلم يزل لنكي كمون الزهول يسأله حتى كاد الله السجيبه أن يحرجه إنو كذيذو عريريبه والذنبهجي عبدالله من عباس في المقالة من عباس الحوري أتذلون ما مثل هذا؟ كنتو سأليتم ما قرلتين ومثل الصبيق منكي الصبيق لورنجلو كلهيان الذي كان صوت بربه عمر وخضاب عمر وخضاب وقراعي منك الصبيق نوحوها ننضي بضنبوها نوحوها وحسنين جلي ونوحوها متكلمهو isku dayo bo aha marka saxawayaa quluu inuu sameeyo wax yaraha sharciiga markii la sheego inuu bal doodii wax ka keeno hawla inuu ka keeno wax yaraha noocaasa ayuu sameeyindii marka wada sabiqasoo kala xafmna hadii asqanba ku sharxay tab ku samayay qana alisaaba fiituma yisi sahaba ayuu ku sheegay marka sabiqani marka saxawayaan sidaas u hayaayo marka wuxu sameeyay jira marka saxaw aya hadallo iyo waxyaalo aan markaa shabci uu ogoleeniyo quluw iyo waxyaalo badan badan iyo waxina awurays ku dayisay wax marka wuxuu hor marka ay joogaa umar sabiqna Iraq uu joogaa wuxuu ilaahayow maro sabiq halka maru meegu keen maru gacanta ila خور بو قلاصان وعليكم ويري يا ميدو ممرين السلام عليكم صاب يلاه يا ميدو ورخاسي صديق ما على قال وان كوبانهم ما انساق في ما كارد بس بس بس بس بس يا ميدو ممرين بس يا ميدو ممرين و وحم مجدان وسواسيه ديهو قراعي وح الله و خيا مجغر هلكي waxaanu noo asaawkii oo kaloo kan wuxuu baan yahay qaanbuu nuu wana warran ka galin way dhaama gale qorisoo qafta u dhigay aniga fadlan galni waa ay أن يكون ما هو حان يالله يستغى السلبة و هبكيسه بغير إذن الإمام إمام قوه إذ من إذا ما يحرينه عيداً كهو قابلة يونه إذ من إستقام ما إستقام كراعون قالوا بحول الله يكون ذلك أرنقاسه مبنانه لأحد ينقفنا بغير إذن الإمام إمام قوه إذ من ولا يكون ذلك أرنقاسه ما هو حان يهو ماذا الإمام إمام, إمام حقيسه إلا على وجه الإجسهاد ميانه ولم يبلغني مسوق غارين انا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان يرى من قتلقتينا فروع سلبه الا يوم حنين ما لك حنين مويان ابو يوسف انا له مالو خقبا امام كاشطل اسكلي سيم قادن قor qof soo qaba استهاد في سنه كو وديا ابو الله سبحانه وتعالى afyaana wala kala waxay qadaan ma maadamo haqiisi u yahay saqas kala bay qabaan waxaan markaas waxaan wayan wax baabu ma jao wuxuu ku noqon baya fiidayn nafli ziyalada in laga siiyo meel khumus khumus ka hadina markaas waayay allahum sallahu alayhi wa sallam hordan wax isku waafaqsan yihiin hadis waa waafaqsan yihiin imamku udu doonayna waxu dheereeyin kara le maslahaatin laakin mas'alay suu khilaafaanu xisbu khilaafan ganimada xoola han ganimada ah ma bannaansay markaas waxa wayan inu wax uga dheereeyay qaban ay taas ku khilaafaan دو لكن doono laakin ga nimada lafteeda qof ma lo dhex geliisin karo labada qof oo kala badin taraa taso khilaafyada tanina salaas as saxayaan aqwal saddexana ku sugano salaada syafiiciyadta wuxuu qabay asagu markaas وعندما قلت صحاوة إيمان محمدينة ومشافعنا محمد قالوا كيسة كلا وكرة عصيها وقفت الصلب كيسة إياه وقفت أدليه بكيسة أموه إياه إنت كلا أطلق لأبنانتها إلا وقر لي رجيسية قرار مرخوا بحروا مرخوا بصلاة الخلافة لأنه يقنط وحدثت لي أحياء عن مالك عنابي عن الزناد عبد الله من الذكوان عن سعير المصيب أنه قال وحورك عن الناس وحان يقضونك إلى سياء النفلة من الخمسي بدكو حانكو والله سيئ مرقى النفل لقى خمس كمين مرقى قال مالكو وكها يعني النفل لقى يزيادا وحلق سيندل خمس غني ماذا معها سلاسة ماشوية قال مالكو وكها وح... مالكو وحيق جماهير طيقان مالكو أغواش الليسكو العريو أغواش مالكو ضدوبه وحيق قمان جماهير طو خمس وكا السينية لكن غني ماذا أكثر كما السينية قبان إذا كان يحصل على الأمر و يتطلب إليها يساو صود أنه يستعلم قال مالك بحول و ذلك سنحصل ما شيكونا سويا صمعتو المغليف إلي حقاق في ذلك نقص و مالك بحال ودي عن نفل زيادة هل يكون معها في اول مغنب قل ما لو قلت رسالة سوغنب قال مالك بحول ذلك هسي. على وجه الاستهادي واستهادي و إستهادي و إمام مالك حقاق و ليس عند الله ما في ذلك كاس أمر أمر أمر معروف و ليست موقوف wa mar khas xaw iyo ku dulistaagsan mowqofgo ku dulistaags lagu dulistaaga dhe ilaa ishaadu suulani sultaan ka madaxweynaha isha fiisamo yaane walami walami yeblqni ma soo gaarin ana rasuuluhu sallallahu alayhi wasallam naffala inu dheerisi fi naqazihi duligaadiisa kulli hadhamantid على وجه الاستهاد واستيهاد السحقيسه اوه استوحد على وجه الاستهاد واستيهاد وجهي امام امام خديسه قاداي امامك استيهاديا امامك, امامك تعالو في أول مغنم وفي ما بعده اا هو في اول مغنم يعني غنيمه او هوقيسه اي وفيما بعده يعني غنيمو يرقاله لا سو قادنيا ما اياب الزيادة لقصة ما ينكره بيسامر خير فربطان كوة ضمبه وحول ايما مالك صوت ضونه ايما عمك صوت ضونه قفتم هجامين اي عيدنك ايه صوت ضونه يليم وايه باب القسمي ان لاقي بيو عبابي يحيي باب القسمي ان لاقي بيو عبابي يحيي للخيل فرده في الغزو دولماتك يعني اينا اينا شاو خصوه وضع بطلع لك لك هذا يا قفك فرسك فرشاني وقفك الفرشانين قفك فرسك فرش فرس isaw furus yi sirqaaybu ku qaadanayaa daata aad tiisana qaaybu ku qaadanayaa iyo qofka murqafo lugaynaya isna lugu waxa hal qaybu qaadanayaa oo lugaynta intaas uga dalaya way hadsna yahi haddasan yahya aan marikan oo qala wax balaqna waxay soo gaar oo min balaqat balaqat isuu yaan laakiin waxa uu ان عمر و عبد الله بلغا وحيدا سوغاري ان عمر وحي سوغاري ان عمر و عبد العزيز كان يقولوا كده للفرس السهماني وللرجل السامن يا سمر موتبه اثارته كان حديث وينتلكن نصوص مرفوعات سنقوم ت لكن اثارته قال مالك و خول ولم اسلكمان الزوري اسمع من ذلك ارى كان مقليه اسمع ذلك ورى كان مقليه كمان الزوري الله سلام عليكم و سينا مالك مالك وحاول ايديه عرض الجنب على ايديه يحضر بأفراس كثيرة يحضر لسه حاذري فرص فرشان صدح قيبات وقعنا سهمين لفرسه وستهمين له حال قيبات استعجال الله قيبات فرسه وقعنا منك اللوغين يعني حباد بوليه السلام عليكم وصواتنا وحاوه وفي أطول طبعا فرص ما قيبك قارن مسحب المك قارن فأسفالي بسمنا مالك ومالك, ومالك وحلودي الوجل لننكو يحضر وسوحا ذري بأفراس كثيرة فرصية فربنا فهل يقضص مما الله قيبنا يالله هايذا كل هذا ما انتهت فقالوا بحمد الله ما اسمع بذلك أنا أرنك همما قل ولا أرى من أرقي أن يقضص مما الله قيبنا إلا لفرص واحد فرص كليم يعني الذي فرص كاسو يقاتل وكده دوشيسا marka sidaas waa qawlka jumhuurta alimamu maalik abu xanifa shafi'i muhammad muhammad xasan shaybani zaahiriyeeda sida ay qaban wayaan wa jumaahadta lays iyo awsaci iyo thauri iyo abi yusuf iyo ahmad hanbal iyo ashaabul rahimahum raahawina waa hay'a marka allah wa faras buu ku qaadanaya tuwaa حديث ضعيف يا ندري الشريف بل نفسه قال ما لي و خوري لله انا امرخ يا البرازيلنه فردها البرازيلتا برازيلتوا اخذتها تركيا يهي البرازيل ليراها وافردها فطاها هو مرخا وافرد والهجون هي فقطها هجنك هجنك هو جمع هجين كبغد جمع بريد ومرقص حويان فرسك <تصفيق> وانه فرسه فرس عربية هي فرس. فرس عربية هاي باع اسكتها لي فرسك هجنك وحلو يقانا فرس عربية هي فرس عربية هاي باع اسكتها لي فرسك أظن لماذا يسعبه هو يذيئ به ايام منوا عربي منوا عجمي ده تم الله كده من الخيل فالله انك مديهم يا ان واحد الله تبارك قال وح يريد في كتابه والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها والزينه والخيل فرضها والبغال والحمير ضمراها لتركبوها والزينة سأضفه شيء بالإذنك وطلق لئي يقروح وقال عز وجل الله وحيري وأعدوا لهم الصداعة من قوة ومضغب على الخير ترغبون بها عدو الله وعدوكم أيضا محودة لشنية محودة لشنية بمعنى وحويا خير بله مغعابي مجع فرصهم بالشيغي فرصهم بعد يسوق لي فرصنا وانا كرا والاسم شايع في جنس لا يختص به واحد دون آخر وكا ورخص واسد اسويات اللهم صل عليه صلاه اه ان ملخص حول فانا ارى واحلم من الخيل فضائلت بهم الى اجاسه الوالي marqum maamul ku baneyo ilagu duulo قال qaala saeed bin musayib xuri wasuule waxa wasuule la weydiiyo waqan qaala wuxuu yiri saeed bin musayib wal xaala suule la weydiiyana al baraadhini ha usiiha min sadaqatin waaayh in la soo laaftaan wuxuu yiri ha usiiha min sadaqatin waqbalu wuxuu wariyow hal fil khayr mi sadaqa oo faradaha marka saxa wayan mustaka laga bixiya baradiin bal waydiye soomaaliga lagu leeyahay wafaqdi quranka markaas marka ama turkiya markaas waxa uu u faradaha mustaka هل ما قاد لكي وحي قضان فضّها عادية يفضّها النوع عنا اسو قيب بيناقضاني بي قضان اسو قيب تعلوك لكي قضاني وحينا الملكة وحدثني باب ما جاء وحكو كندابي في الغلوري وقال لك يا خاين لماذا وان غني ماذا قل لك والخيانة في المغنب وان غني ماذا وحلق قاطول لك خائمة بليداها وحدثني يحيى عن مالك عن نبد الرحام من الصعيد عن عمرو الشعيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين السدر من حنين حنين مرخو كسوه نقضي وهو يريد الجعران تماشى الجعران للأسف والدونية سأله الناس كيف هو يديه حتى أدنت به ناقة هشريسي لاي مرخو صحوه يأدواتي من شجرة تنجيت فشبك لك تجيدي بلدائي قويسي حتى أن الزعب لا يكسبت من ذهر البركيسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه علي ردائي واردائي جئيس وعليه اتخافون ان موحد كبقيسي اننا نقسما بينكم اننا اذاين قايبنا بي بينكم نحلينا معك يا الله الهو يسيه معك يا فاء الله الهو يسو عليكوم شينا وللا اللي معكو دارتي نفسيه نفتيد بيد جلتين لو لو افا لو افا الله الهو ديسو عليكوم شينا ديسو عليكوم مثل سمود اتهامته فهامو دن جهدهو دن تهامه واحجاز يا هيرهدو ضان الى نجدي لا و ويان مرقاس او نعمن جيل اه لا قسمته وان لا تجدونني ميد عشان بخيل ما نقول ولا جبان ما ولا كذاب يا بلال ثنا يعني هذا هذه ما ليسين امين هذه كبقيو امين عم فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تسود المدربة القرية أبداً في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم كله مجتعة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم المرخى نبي صلى الله عليه وسلم سلع أسوء جوابي فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نأت Nejme إذن يبدو غير Europe لبى ما اكثر التأكد يك tropى وادي receiversون لك فقالsin إ serio ممكن ربقي الضن هيا خسو عريي ويلا اسكدا واخ كانه انا واخ لاقayno sara majdulo فان الغلول خاينماد عاد واعب والنار و نار و واعب على اهل القيسه يوم القيامه الشنار قيه عاد واس واسو معنى لكن الشنار قاسي معنى خير قال وهو خولس متنا و لم الارض ذوكا كسول لاعي يم ا وبره من بعير في متنا و لم الارض ذوك wabarad sanbuka allah aywa dhowgar wa dhowradeed weeyan wabarad waa waxa loo yaqaan kursiga awrqa waqteeray ka baxda gaamoolada ayaa gaamoolada waa ya dawladda mootqani waajihallaahu mustaafa sallallahu alayhi wa sallam wabarad min baayil inada reebarigaas kale soomaaliga naga er fiican annaday maktabkii waxa uu tajriid suuriyihii ah ahmaad ay dhex iyo tamuuxiyo xawlaa sannur nimugta halkaas markii dabaqaar bay si wayn u dulinay tamuuxta mudada dhexdaas maxay tahay waxa kale ma leeyahay kan summa qala waxu wuxuu yiri wallaaba ku dhaartayna si maqtaay biyadiina asa ku jiltey malii ima sunanim maaki xaqiisa fa allah ilaahi wii isii soo celiye aleikum dushina walaa ima sunanim walaa mis ilaadihi tan wax leeg dugarta wax leegnaano idin ka bana qaadan ila khums khums وعلموا ان ما غنتم من شيء فامن لله خمسه وللرسول ولذ القربى ولليسام والصاقم من السبيل هي مساكنتي مسايه مسايلك يا اغونتي وخر منكيدك بمعنى واسده حديثك مسايه واسو صاري سو موصوله روايه اللهم حدثني يحيى. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد انسال محمد بن يحيى بن حبان محمد بن يحيى بن حبان اللهم <سؤال> صل على الله قال وحوري انا زيد بن خالد الجهني قال وحوري توفي رجل من بالوسداي توفي الرجل من بالوس الاوفسداي يوم خنين ما انتم وَيُنَخِّبُونَ وَيُذَكِّرُونَ وَإِشَارَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَعَفَ زَيْدُ وَحُوشَجَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمُ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ صَاحِبِكُمُ كُتُكَلا كن فَتَغَيَّرَ وَحَيْسَبَ الدَّشِي وُجُوهُ النَّاسِ دَفَوْجِيَاشُودِي لِغَالِقَ حَدِقَتِي فَزَعَفَ زَيْدُ وَحُوشَجَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ يَعْنِي وَحَن أُغُ تُكَان وَايَ قَد إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ غَلَّهُ ح قالوا وحور ففتحنا متاعه الاتي سوانا فرفرنا فوجدنا وان خرزات من خرز يهود فوجدنا وحنكه له خرزات خرزه وحل يراها ومرقس حويا نو حررته كميده ولا يراها اي يقنين مرقس نو حررته كميده ويان نو قيبه كميده نو جوهره كميده يراها ااا سدا سوانا خرزات مرقة صحاوية حريروية من خرز اليهودة يهود حررت هذه كمينة مرقة ما تساوين الدنهمين لابد دنهم أما الجوهر جوهرتي مرقة يهودة وكرا ومرقة لابد دنهم انقاري مرقة حدثك بوداودي نساب الماجهة فصوصها لمرقة وحاوية امتاص مرقة صحاوية وحاول نارك المطيس وحدثني عن مارك عن يحام نصعيد عن عبد الله المغيرة من أبي بردة الكناني أنه بلغ وحسو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مغير بن أبي بردة الكناني هو أي أنه بلغ وحصوه وقال وثقه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الناس في أن يتغي في قوائلهم قبيلة ذو ذا يدعو لهم إزغوه يريا وأنه ترك قبيلة وكتغي من القوائل كم إذا قاله الحور وإنه قبيلة وجدوا ويهلين في بردعة رجل منهم اغضى جزع غلولة وجدوا ويهلين في بردعة الهريو بردع أو في بردعة في بردعة الهجل min heryadii bardacada waxaa leedahay falaas qofku markuu fuulayo maradu isku dhigayo ay dhowrkiisa aya loo yaqaan marka fiir bardacada xujul min heryadii uu milu ya kimida ciqda jaz'i maxay ka dhaleen markii heryadaas waxay ka dhaleen ciqda jaz'i marka suxawayaan allahum sawa jaz'ibu wahadan wa khimaliya yaana kul nasa jaz'i ولولم او خائن نماع خائن مرقاس وجدوه ويحالان في بردعة الغجول النهر يذي او منه كميدة وحيا كبه حالان اغدى جزعين كل مرقاس حويا وحلاك كل مرقاس حويا حلال امرقاس جزعين وماشاء لقصة بي أسر كيدة اللهم نسبين اياه ولولم او خائن نماع امر رسول الله باويب صلى الله عليه وسلم فشهدوا عليه ومن خوضوا في صدا كما يكبروا على الميت ناس صوت كبير في الصلاة فكبر عليه القبيل الذي بكد تكبير سبحان الله اكبر كما يكبروا على الميت يعني ارقاص خلبو سميا لها ايه بنت منته كانوا كسقاديا لكن ما حي ولا الجذر سي خاين ما دا اسك الا وحدثني عن مارق عن صور من زيد الديلي انا بالغيث صار المولى ابن مطيع انا بالرول قالوا احنا هو مع رسول الله عام خيبر وقته خيبر فرمغن ما نغني ويسن ذهب ذهبي ولا ورقا فضطنا مناهل إلا الله مالح ورحم ويانات فيا وقلقي والمطاع عرابت قالوا من حويري فأدى رفاعة من الزين وهذه اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله من أضوان أسوداء ومده أسوداء ومده يقال له ليلها مدعم ليلها. فوجه رسول صلى الله عليه وسلم بقابل إلى واء فوجه رسول صلى الله عليه وسلم أيام الخاصحة ويامدر إلى واد القرآن ayaq xagaas u qaabila dhe hatta ila ku naabi wadul qura mad khanahayn bayna ma mid am yahutul raxul sallallahu alayhi wa sallam wa min amoo hilibi rasul sallallahu alayhi wa sallam kala furaya ibaqti jaa huwa huqui min min am sahm qayb sahmul lib anirahe a'irun maluki min fooj je rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam wuu qaabiley ila القرى quraa hatta ila kunaa bi waadul quraa markaan وقت bayna ma midcamo wa midcamo oo bayna ma waqti midcamo ninka midcamo leeydaa waa donki ya xubuu surfurfadayo raxii rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam rasuulke heeriyadiisi in waqtiga jaa'a hu sahm leen daa u yimid aayru maalkiina lagreen leen bel alle bel isoo alle green oo ma og cay له له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حير كلمي جنوا سناتك <تصفيق> والذي قال لي ما خضعت نفسي ما كتبت بيدي قعدي سكو جلتين ان شكر اللهم صل على الاسلام ان الشمله ومعوسي ويان allati taasu akhadow qaateyo ma khayr ma aan key khayr min maganimiga galiimada uu ka qaatey laantusibha maqasimo qayibtu ayna ku dhixin la tastacid way ku huraysa calaahidushisa naar naar haa la inaad tahay naar bay ku noqoto ay ku huraysa qala wuxuu dhul farmaasaynaas dadka marka dadka ay maqleen ya jaar rajul lin balla yimid bishraaki hal siddo او شراكان لبا يلان رسول الله صلى الله عليه وسلم بو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراكم او امس شراكان من نار حدانا سويلنهي وا لبا شراغو نار اها اما شراغو نار بوخاري ومسلم وصححه الديفه وحدثني عمار بن حامص سعيد الانصاري انه بلغ وحسوا غد انا دلهم عباس انه قال ان ما ظهر الغلول خاين بما كما سودا ارتفيقون قال قد وريت الا هذكر اللاقيه ولا تغترا في قلوبهم رقعبه قلوب تدرك الله اكبر ولا فشى الزنا الزنا المفطره في قوم غلقات نقولوا الا كثر فيهم الموت غير لا ولا نقص قوم قوم من قوم ساميه قلب كيال باقه يا كي ميزان كيو الميزان ولا حكم ما حكم قوم قوم غلب غير الحق حق وحنا انسو حكمه الا حدك لفشى فيهم الدم ديقا ولا خطر نبريان قوم قوم قوم بالعهد بلانك الا الله عليه وعاد هذا وليها كصلي حديث كنا وكالي حكم المرفوع من قبل وايو رأيي استيهاد كنا حكم المرفوع علينا مصلح باب الشهداء في اسم الله والله على مصالحه ومساهم هل كان نبدا عشر من شاء الله توربط